بسم الله الرحمن الرحيم اَلِفْلاَ مْرَ كِتَابٌ نُحْكِمُ تَايَاتَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةٌ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا نذير وبشير وأن استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسن للا أجل مسمى وَمَتَّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الَّذِي فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 113. إن ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 114. إنه عليم بذات الصدور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 وَهُوَّذ خَلَقَ السَّمواتٍ وَلَرضَ فيِي سَِّةِ أيجامون وَكَانَ عرسهُ على الم إِ يَبلُ وَكم أيكم أحسَنُ عمل وَل إِن قُلتَئكُمَّ بَرثونَ مِن بَعْد الْ المَوْوتِ يَقولوللاَّذينَكَ قَر إهَذاَا إِللا سِحرُم مُديل وَلَِن خ قَرْنَ عَنْهُمُ الْ الععَذاابَ إِلَ أَُّةٍ مَعْدُودَةِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّمَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ ذَقَنَّ الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَل إن ذَغنناهُ عَمَ أَبَْ جَضله أَمَستَّتهُ لَا قُولًا ذَهَبَ السَّئاتُ عنن إِهُ لَفَرِح فَخُول إِلَّاَّينَ صَبَروا عَمِلُ الصَّالِحاتِه لائِكَ وافرة واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنزا ونجا أمعه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولا اُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن ربك. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد ويقول لشهاد هؤلاء 119. كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 110. لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 إنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَلَعْمَا وَلَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوْيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ لِّيْمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاك إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكِ إِلَّا تَتَّبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِالرَّأْيِ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَن أُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا بِقَوْمِ النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 17. <تجرمون> وأوحي إلى نوحننه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بِمَا كانوا يفعلون 18. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين هم مغرقون ويصنعون فلك وكلما مروا عليه ملؤ من قومه يسخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء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 وَإِلَّا تُغْنِ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ طِيلًا يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن مَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ نَسْلُهُمْ وَمَتِّعْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ لَّيِيمَ إِلَكَ مِنَ الْبَأْسِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا أصبر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 إِنْ نَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا آتانهانا ان نعبد اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباءنا في شك وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمُ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ۖ أَيَهْ فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وَمِنْ خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يانوا فيها ألا ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أَلَمْ مَرَأْ آيَادِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 إنه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا فِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَعا وَقَالَ هَذَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات قَالَ يَا قَوْمِ هَأَؤُلَاءِ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 إن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أسر بأهلك بقطع من الليل ولا ينسفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحفيظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ نَّفْعَلَ أَوْ نَّفْعَلَ في مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أو فتعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمذينك ما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان بِئِنَّ نِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأَثْبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ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 شهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَرَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ قَرَ فَإِن نَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ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 مَنَأَ جَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدا ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيها به الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وإن امِلونَ وَن تَظِر وَن تَظِرُون إِ مُ تَظِرون وَلَِّهِ ععبُتَمواتِ وَلَر وَإلَيْهِ يرجع لَمكُلّ فَجُدهُ وَتَوَك عَلَْ وَماَا رَبّكَ بِغَاف ما تعملون